أن يأفكون، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.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 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب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 ما <تصفيق> تعملون